عيد العياد اليوم عيد الغدير بن صارب الحسن هو الاميري عيد العياد اليوم عيد الغدير بن صارب الحسن هو الاميري غدير الخمت نصب مرتضى غدير الخمت نصب عيد الرسول مرتضى مراقبا على هيدוף بأن الله عاد على البرين لأن الله عاد على البري بناء عيد العيات اليوم عيد الغدي من صرفو الحسن إنهو الجميعين عيد اليوم عيد الخدي من صرفو الحسن إنهو الجميعين طاوي علينا وقسمك يا علي كبرنا وعلينا يا ابو يا حيدر علينا يا اللي مكسر عروش الجالينيه يا اللي مكسر عروش هجاهليه عيد العياد اليوم ذن بغي من صار بالخصمين هو الاميري يا ديار عيادي يوم عيدي المديري صار ابو الخسر هو علينا يدير الخمت نصب مرتضى يدير الخمت نصب مرتضى عيد الرسول مرتضى ولا يا الغير حيد مرتضى لان الله وعد على البريه اهرد على البريه عيد العياد اليوم عيد الغد انصار الخسني هو انا عيد العياد اليوم عيد